لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب يحورا ولهم عذاب واصيب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب فاستفتهم أهم أشد Dün halqan emmen halaqna İnna halaqnahum min tînil lâzib Belâ tedeveshorûn Ve izâ zükirû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 Hada yolum Fasıl, Lәdi kuttum bhi tekzibun. Üpşur Lәdi nẓalm ve azvajhüm ve ma kәnü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 علينا قَوْلُ رَبِّنَا إِنَّا لَذَائِقُونَ فَأَوْرَيْنَاكُمْ إِنَّا كُنَّا رَاوِينَ فَإِنَّهُمْ يَوْمَئِذٍ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ إِنَّا كَذَلِكَ نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِينَ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 İnkom lâzâq al-ğzab al-âlim, illa ma kûntum taâmel, illa hum. Kramın, fi cennetin naim, ala şorrun mu takabilin, yutafu عليهم b kessim ma'yn, bayr ala zettin l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 قال قائل منهم إني كان لي قرين يقول أإنك لمن المصدقين أإذا قالها الآن تُطلع فَأَطْلَعَ فَرَآهُ فِي سَوَائِ الْجَحِيمِ قَالَتَ اللَّهُ إِن كَتَلَتُ رُدِينَ وَلَوْلَا نِعْمَةُ رَبِّي لَكُنْتُ مِنَ الْمُحْضَرِينَ أَفَمَا نَحْنُ بِمَيِّتِينَ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 فإنهم لا آكلون منها فما لئن منها البطون ثم إن لهم عليها لشود من حمين ثم إن ما الجحيم إنهم ألفوا آباءهم ضالين فهم على آثارهم يهرعون ولقد غل قبلهم أكثر الأولين ولقد أرسلنا فيهم منذرين انظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُنذَرِينَ إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ وَلَقَدْ نَادَى نُوحٌ فَلَنَعْمَلَ مُجِيبُونَ وَنَجَّيْنَاهُ وأهله من الكرب العظيم وجعلنا ذريتهم هم الباقين وتركنا عليه في الآخرين سلام على نوح في العالمين إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عباد المؤمنين، ثم أورقنا الآخرين، وإن من شيعته لا إبراهيم، إذ جاء ربّه بقلب سليم.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 فقال إني سقيم فتولوا عنهم دبرين فراو إلى آلهتهم فقال ألا تأكلون ما لكم لا تنطقون فراو عليهم غربا باليمين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 فَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَسْفَلِينَ وَقَالَ إِنِّي ذَاهِبٌ إِلَى رَبِّي سَيَهْدِينِ رَبِّي هب لي من الصالحين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 Seta jin dunin Allahu min as-sabirin Sadaka Allahu al-azim Söğüz belli Allah'ın Şeytanı Rjim. Bismillahi R-Rahman R-Rahim. Faklma Qad ceddet Rüya, inna k zâlik nijzil Muhsinin, inna hâzâlheu al-bala al Salamın ala İbrahim, kZalik nijzil Muhsinin, innu min übädin al Müminin, vbşr nahu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 وَنَجَّيْنَاهُمَا وَقَوْمَهُمَا مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ وَنَصَرْنَاهُمْ فَكَانُوهُمُ الْغَالِبِينَ وَآتَيْنَاهُمَا الْكِتَابَ الْمُسْتَبِينَ وَهَدَيْنَاهُمَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ vterek ne ona fil alaqlin salamun ala Musa ve Harun inna k zalik nizil muhsinin innahum min ıbadin إذ قال لقومه ألا تتقون أتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين الله ربكم ورب آبائكم الأولين fakızabu hı f innemle muhzzarun illa âbâd Allahı mêxlacin ve terkna ıleye fi lâkîrin salamun ıla îlliyasîn innâ İnnehu min ıbādina l wa innalluṭal min al-mursalīn, ızdnejiňa hu wa ahlahu ajmā'īn, illa fil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 وَأَنْبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِّنْ يَقْطِينَ وَأَرْسَلْنَاهُ إِلَى مِئَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ فَآمَنُوا فَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَى حِينَ فَاسْتَفْتِهِمْ أَلِرَبِّكَ الْبَنَاتُ وَلَهُمُ الْبَنُونَ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 İlla manhu sali al-jahim, ve ma minna illa lehü mukamm m'âlum, ve inna lanaḥnu al-saff, وإن كانوا لا يقولون لو أن عدن ذك رم من الأولين لكنا عباد الله المخلصين فكفرو بي فسوف يعلمون